اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَعْ رُنْ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَهُمْ وَطَعَامًا ذَا غصة وَعَذَابًا أَلِيمًا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 وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيره وأعظم أجره واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم.